بهم يوم إذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي قلت به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفعلين وما أدرىك ما علية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 بوفكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ظال وما يسيل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون